بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفير عليهم ومن أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها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 ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين ورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا استقم كما أمرت ولا تتبع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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي ينزل الكتاب بالحق والميزان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 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ فَصْلٍ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع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 كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا وجزام سيئة سيئة مثلها فمن عفاها أصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل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 فسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من ستجيبوا لربكم من قبر أي يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم مما يومئذ وما لكم من نكير فإن فما عليهم حفيظا. إن عليك إلا البلاغ وإن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 النشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا